وشر ما يلد في النهار، اللهم فالق الاصبح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عن الدين، وأغنني من الفقر، ومتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك، اللهم إني أحمدك على ما هديت.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 Allahu akbar, الله akbar. Ashhadu an Muhammadar Rasul Allah. Hii ala al-salaah, hii ala لا إله إلا الله استووا سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر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 وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبِلِّمَبْصَادٍ، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنَ وَأَمَّا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 وتحبون المال حبا جمّا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يَوْمَئِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقْولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُنْثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جناتي الله سمع الله لمن حمده Allahu akbar. <Sess> Allahu akbar. <Sess> Allahu akbar. <Sess> All. <-u> -ak <Sess>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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالب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 أو يطعام في يوم دي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميملة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 وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دع الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة ولك بمثل